إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لغلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى يا موسى إني أنا ربك فخلع نعليك إنك بالوادي المقدس توا وأنا أفترتك فاستمع لما يوحى إني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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تلك بيمينك يا موسى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 فنقذ فيه بالتابوت، في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالسائر يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يككله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن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 اذهب أنت وأقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 بَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَنْ تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء, وأنزل من السماء ماء وجنابه أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فَلَنَا دَيْنٌكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من اترى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَيْنِينَ جَعَلُكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المدلى فأجمعوا كيدكم تمدوا صفا وقد أفلح اليوم من أعلى قالوا يا موسى اِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِم أَنَّهَا تَسْعَى فأوجس في نفه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرك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 إنه لك بيكم الذي علمكم السحر فلا أقص عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أخل بنكم في جذوع النخل ولا أجلنا أجد عذابا وأبقى. قالوا لن نأثرك على ما جاءنا من البنيان والذين فطرنا. بغض ما أنت قاب. إن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 إنه من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى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 ثري وجلت إليك رجل درباء. قال فإنما قد فتن قومك من بعدك وأضلهم مستامرين. فرجع موسى إلى قومه غبان أسفاء.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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى الثامرين فَأَوْجَلَ لَهُمْ أَيْدِيًا جَسَدًا لَهُمْ قُوَّاهُمْ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارو ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم ما لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما خطبك يا سامري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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نخف عليك من أنباء ما قد سبق وَقَادِئَتَيْنَا كَمِلَّدٌ نَاذِكْرَا مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا وَالَّذِينَ فِيهِ وَسَاءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يوم ينفخ في الثور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء يتخافتون بينهم إن إلا لبثتم إلا عشرا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 لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 لكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فأكل منها فبدت لهما سوءهما وطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جذبه ربه فتاب عليه وهداه. قال اهتطى منها جميعا بعضكم لبعض عزو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضيل ولا يشقى وَمَنِ اقْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً طَيِّبًا كَوْنُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم نؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لذاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب بك قبل صنوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آمَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ يا لنفسناهم فيه، ورزق ربك خير وابقى، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. والعاقبة للتقواء، وقالوا لو لا يأذينا بآية من ربهم، أو لم تأذهم بينة ما في الصفح الأولى، ولو أننا أهلكناهم. يعذاب من قبله لقد ربنا لقد ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونذ Ku, kulum terabus, faterabus, fasetaglamon man ashab al sirat sawi, waman